بسم الله الرحمن الرحيم الف لام من را تلك ايات الكتاب والذين نسل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 سواء منكم من أسر القول وما جهر به وما جهر به ومن هو مستخف بالليل وسرق بالنهار.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 وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الْثِقَالِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلِ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 وَلِلَّهِ يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدوب والآصال قل ما الرّب السماوات والأرض قل لله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 اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءِحِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْلِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوُونَ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 لَتَتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ مَتَاب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 أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عَنْ دَهُوْمُ الْكِتَابَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أطرافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا